قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة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 118. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون 119.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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من لخيل وأعناق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 قَوْمِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَوَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ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 كُل لِّن زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُ مَن فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ ومن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْ عَلَيَّ مَاءً مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ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 من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكلبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة ما هذا إِللا بَشرُم مِسلُكُم يأكُلُ مِ تَأكُلونَ منِن هو يَشعْرَبُ مِ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 وَلَمَّا قَلِيلٌ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۚ أَنفُسًا فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ثم أنشأنا من بعضهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلا وما يستأخرون قَُّ أَسَلن رُسُلَنَا تَْر كلُل مَا جَ أََّ تَمْ وَسُولهَا كََّبُ فَأَتْ بَعْنَا بَم بَعْظم وَجَعَنَاهُم أَعادِي سَفَبُعدًَا ثم أرسلنا موسى وأخاه آرون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا القوما العالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكلبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا مريم وأمهم وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم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 فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ يَخْسَبُونَ أَيَظُنُّونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم أَلائِك يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 لا تُ صَرونقد كََت آياتِ تُطلا عَكُ فَكُُم على عقابِكُم تَكِسُونَ مستُتَك بِدينَ بِ سامًِا أفَلَم يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَوْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ نَبِيٌّ جِنٌّ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارمون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم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 فما استكانوا لربهم وما يتغرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون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 سَقِيرُ الْأَوَّلِينَ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد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 قُل رَبِّ إِنَّ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاهُمْ لَحَافِظِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا نعدهم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 انها كلمهن هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا الساب بينهم يوم ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمننْ خَفَت مَوازينُوا فَأُلَئكَ الذي نَخَصِ أَ فُصَوُم فيِي جَهن نَّم خَالدُونَةَ الفَقوجَم النارُ وَوم فيِيه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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون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 ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما الحسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين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 مَتَجَلْدًا وَلا تَأْخُذُكُم بِهِ مَرَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ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 ان هو من الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرؤ عن العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله ان هو الكاذبين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 لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عند الله عظيم وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَقُولُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 119. من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وَلَا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى فِي والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضغن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها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 أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني, إخوانهن أو بني أخواتهن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 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبهم الضمآن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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصيد ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماوات إِمِلُّ جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَكَادُ صَنابُ الرَّعْدِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّمَّا فِي الْمَاءِ فَمِنْهُمْ من يمشي على ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على ذجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 113. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 114. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما مآواهم الا النار ولا بئس المصير يا ايها الذين امنوا يستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا العلم منكم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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا الَّتِي يَرْغَبْنَ عَنْ نِّكَاحٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ 119. وأن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزيلا 110. يستعففن خير لهن والله سميع عليم 111. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنون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 وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلٌ قُلْ الذي الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 يَكُونُ مِنْهَا وَقَالَ اللَّهُ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا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 لَهُم فِيهَا مَا يَشَُونَ خَاندينينَ كَانَ على رَبِّكَ وَعْدَم مسقُول وَيَومَ يَعْشرُم وَماَا يَعبُدونُونَ مِنْ دُون اللهَّه فَيَقولُ أَآنتُم أَضلَّْلتُم رِبَادِي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 نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض أتصبرون مكان ربك بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم